أن عند عليهم غير المظلوم عليهم ولا إ جَ أَنْكَونَ فقُونَ قونَ الشحَد إِ أَكَ رَسُون وَ وَلهَّهُ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 اِذَا رَأَيْتَهُمْ تُؤْذِي الْبَأْسَ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُ الْخُشُبُ سَنَدًا يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِنَّ ۖ قَاتَ لَهُمْ اللَّهُ أَنَّا يُؤْفَكُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ لو يغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند الله حتى لكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ونالك الله أكبر الله أكبر سبع لمن حمده أبلا ولك الحم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 da ka ف... وَنَـرَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي فَيَقُولُونَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَ لَنَأْجَلَنَّ أَجَلًا قَرِيبًا فَاصْطَدَّقَ فَاصْطَدَّقَ وَأَكْمِنُوا الصَّالِقِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ الله نفسه